سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم إن تغرضون يوم, يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرروا كتابي Dan wafiyi kehurufan, di jannah yang tinggi, kutufanahnya, kau wajar haniyah, haniyah bima asalatun, bima asalatun, di hari yang ما من موت كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا يا ليتها كانت القاضيا يا ليتها Aku anak Nabi, hala kan قدو فغلون قدو فغلون ثم الجهيم صلون ثم في سلسلة دعوها دعوها سفرون لراة فسرتو لا طعام مسكين فليس له اليوم هانا حميم ولا طعام إلا من رسل لا يأكله إلا من خاطئون فلا تقصرون وما لا تقصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تملون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تزيل رب العالمين ولو تقول علينا بأطى الأقاويم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن تذكرة للمتقين وإنا نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم